يا صاحبي يلي لك العز نوماس ان كان عندك علم محرجك اطرح الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره الشعر بيتي هزلك كل هوجاس وانا البحر وانت من البحر قطره الانسان مشكلته اذا ما لها احساس الناس بتفكيرها تصير خطره خطره وهو يصبح خطر فعينا الناس لذلك الإنسان يحتاج فطره تحاول توازن أمورها بمقياس ولا يعامل من يعامل ببطره